بسم الله الرحمن الرحيم ألف مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 إِنَّ الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أَمْ لم تنذرهم لا يؤمنون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 وسهوم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون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 الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون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 يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا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 الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء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 فاتو بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ودعوا كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار, فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدّة للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال, فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين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 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتاب عليه انه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا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 وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَوَشِينَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ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 وَإِذْ وَعَدْنَا موسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ من بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ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 ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم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 كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا الباب سجدا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 وَإِذِ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عَشْرَةَ عينا قد علم كل أُنَاسٍ مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الْأَرْضِ مفسدين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 اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباء بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون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 فَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبِتِ فَقُلْنَا لَهُمْ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا هَاءً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ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 قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك, ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها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 قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن وإنا إن شاء الله لمهتدون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 فتقمعون أي يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله, يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد, ما عقلوه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا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 ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أmani وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إِلَّا الله وبالوالدين إحسان وذي القربان وَأَذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ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 ان يكفروا بما أنزل الله بغيا ان ينزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين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 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله, ورسله وجبريل وميكال فإن الله, فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينا وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم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 يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي لخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات وَالْأَرْضِ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أَمْ تريدون أَن تَسْأَلُوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بِالْإِيمَانِ فقد ضل سواء السبيل وَالدَّكِيرُ مِنْ أَهلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِمَانِكُمْ كُفَّاراً كُفَّاراً حَسَدًا مِنْ عِلْدِ أَنفُسِهِمْ حَسَدًا مِنْ عِلْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُمُ الْحَقُّ فَأَعْفُ وَاصْفَحُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ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 بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته, يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فَأُولَئِكَ هم الخاسرون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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون واذ بتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمه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 وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي, أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود وإذ قال إِبْرَاهِيمُ رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمَنَ منهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتيعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، ثم أضطره إلى عذاب النار، وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وَأَرِنَا مناسكنا وتب علينا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 أَمْ كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهيم ابراهيم واسماعيل و اسحاق إلها واحدا الهام واحدا ونحن له مسلمون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 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباق والأسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا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 ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتينه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم مِنْهُمْ فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات, فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إِنَّ الله على كل شيء قدير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 ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم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 فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصري في الرياح, الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين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 لنا كروة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار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 ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله فمن افطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم, الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفره فما أصبرهم على النار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 والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون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 بعدما ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو اثما فاصلح بينهم فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تقوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي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 ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وَحِلَّ لكم لَيلَةَ الصِّيَامِ رَافِثًا إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لكم وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ علم اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وعفا عنكم فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا واشربوا حتى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 وتدنو بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم لتاكلون فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر ومن اتقى واتقوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم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 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به من رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بِالْعُمْرَةِ إلى الحج فما استيسر من الهدي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 واذكروا كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله, واستغفروا الله ان الله غفور رحيم فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كذكركم أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا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 ومن تخرف فلا اسمع عليه لمن نتقام واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فاذ سللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينفر يهم الله في ظلل من الغمام في من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بين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 والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس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 والقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم فَبِقَتْ اعمالهم في الدنيا والاخره والائك اصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمه الله والله هو الغفور يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو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 ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن, ولا تقربوهن حتى يقهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله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 ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن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 في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن, وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فامساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله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 فإن طلقها فلا جناح عليهما فَلَا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا, إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون يُبَيِّنُهَا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 ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة من الكتاب والحكمه يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن فلا تعذبوهن ان ان كن ازواجهن اذا ترضوا إذا بينهم بالمعروف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 وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من فطبة النساء او اكننتم او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن, إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله غفور حليم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن او لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم, وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أي يعفون أو يعفو الذي بيده أَوْ يعف والذي بيده عقدة نكاح وأن تعفوا أقرب للتقوا ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قالتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ايه ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينه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 فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ولبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأاته الله الملك والحكمة الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.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 منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيده بروح القدس، ولو شاء الله مقتتلا الذين من بعدهم من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَ اقتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا اله الا هو الحي القيوم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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى, فقد استمسك بالعروة الوثقى لن فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يخرجونهم, يخرجونهم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إبراهيم فِي رَبِّهِ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويمين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 يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفعون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 يُلُ صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا يُؤْمِنُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ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 طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست باخذه ولست باخذه الا ان تغمضوا فيه واعلموا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 جِهِ اللَّهِ وَمَا تُوفِقُ مِن خَيْرٍ وَفَإِلَيْكُمْ وَأَن لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الجاهل أغنياء مِنَ التعفف تعرفهم بصما لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أمواله بالليل والنهار سر وعلانية, وعلانية فلهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم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 فَكُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ولا يابى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل للذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يملاه فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا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 ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلك اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنا الا ترتابوا الا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 كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا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 ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا